أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إن لكم نذير مبين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 كاذبين. قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون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 واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لهم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يحزيه يحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك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 ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين طال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء طال لا عاصم اليوم من أمر الله قيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قدمت لكم هذه من موقع